رحوان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع النزان ألا تطروا في واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كن ارض وضعتها لي انا في جفاكه والنخل ذات الاثنام والحبذ العف والريحان فباي ا لا تكذبان خلقا انسغ من وخلق طنجا من النرج من نار فبأي آله ربت ما تكربان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آله ربت ما تكربان مرج دحرا يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كذبان كل من على فان ويبقى بقا وجه ربك ذو الجلال والكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألون من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سأفرغ له ان يغث طرانا فبأي آله يرب دماتك الربان يا ناشون والنسين الصبات ان تنفض ان تنفض من قبور السماوات والارض فانفض لا تنفضون الا بثلقان فبأي آله ما تكذبان يرسل عليك ما شواظ من نار ونحوات فلا تنتصران فبأيها لا ربكما تكذبان فإذا شفط السماء فكانت وردة كذناء فبأيها لا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 يطوفون بيننا وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان زواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا متدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكمة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على قرش بقاعها من السبقة وجل الجنة جدام فبأي آلام يربك ما تكذبان فيه نبضات الضرب لم يقم منهم نيل ولا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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَ فَبِأَيِّ أَلَانِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَجِنَّتَ فَبِأَيِّ أَلَانِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عِينَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاترة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات شتان فبأي آلاء ربكما تكذبان قطورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلقهن إنسوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفف الخطر وعلى قريم فبأي ألم ربك ماتك الزبان تبارت بالجلال